الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله أ ن ز ل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما لينذر ب أ س ا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا حسنا ماكثين فيه ماكثين فيه أ ب د ا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا و أ ش ه د أ ن محمدا ً عبده ورسوله أ ر س ل ه جل وعلا بالهدى ودين الحق مبشرا ً ونذيرا ً وداعيا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه وسراجا منيرا فصلى الله عليه ما هم ل و د ق أ و شذا على ا ل أ ي ك الحمائم صلى الله عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ثم أ م ا بعد أ ي ه ا المسلمون <تصفيق> يقول الله جل وعلا في محكم كتابه واني لغفار لمن تاب و آ م ن وعمل صالحا ثم اهتدى هذه ا ل آ ي ة من سوره طه وربما يظهر أ ن ه ا من آ ي ا ت الرجاء وهي من أ خ و ف ما في ا ل ق ر آ ن من آ ي ا ت الوعيد ل أ ن الله جل وعلا جعل مغفرته م ق ر و ن ة و م ش ر و ط ة بهذه ا ل أ م و ر و إ ن ي لغفار لمن تاب و آ م ن وعمل صالحا ثم اهتدى روى الطبري ب إ س ن ا د حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة و إ ن ي لغفار لمن تاب أ ي من الشرك و آ م ن أ ي وحد الله وعمل صالحا أ ي أ د ى الفرائض ثم اهتدى أ ي لم يشك وفي تفسير ثم اهتدى قول آ خ ر لقتاده رواه الطبري ب إ س ن ا د صحيح عنه ثم اهتدى أ ي استمر على ذلك حتى الموت حتى يلقى الله أ ي وهو موحد مؤمن تائب من الشرك معدل الفرائض فهذا هو الذي يستحق غفران الذنوب أ ن يغفر الله له ذنوبه صغيرها وكبيرها و إ ن ي لغفار أ ي كثير ا ل م غ ف ر ة والغفر الستر كثير الستر على عباده فلا يفضحهم بذنوبهم و كثير ا ل م غ ف ر ة لهم و العفو عنهم لكن ذلك ليس لكل أ ح د إ ن م ا هو لمن تاب و آ م ن و عمل صالحا ثم اهتدى لمن تاب من ا ل ش ر وهذا نظير قوله جل وعلا إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالكبائر يغفرها الله عز وجل بالتوبه النصوح و لمن شاء جل وعلا والصغائر تكفرها الحسنات كما قال تعالى إ ن الحسنات يذهبن السيئات وتكفرها الطاعات الوضوء و ا ل ص ل ا ة إ ل ى ا ل ص ل ا ة كفاره لما بينهما ورمضان إ ل ى رمضان و ا ل ع م ر ة إ ل ى ا ل ع م ر ة فهذه تكفر الصغائر ومن اجتنب الكفاء الكبائر كفر الله عنه صغائره كما قال تعالى إ ن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أ م ا الكبائر ف إ ن ه ا تحتاج إ ل ى ا ل ت و ب ة النصوح أ و عفو الله و م غ ف ر ة التي لا حدود لها ان الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولا تحقرن الصغائر فان لها من الله طالبا وانها تجتمع على العبد فتهلكه وقد تصبح الصغيره كبيره في حالات كما لو اصر عليها ولم يصروا على ما فعلوا وقال صلى الله عليه وسلم ويل للمصرين وهم يعلمون وهو المداوم على ا ل ص غ ي ر ة وفي حالات تصير الصغائر كبائر كما في ا ل م ج ا ه ر ة بها كل أ م ة معافى إ ل ا المجاهرون وكما في الاستخفاف بها ف إ ن ه ا تصير كبائر حينئذ ف ا ل ت و ب ة من المعاصي م ش ر و ط ة ب ا ل س ل ا م ة من الشرك استحقاق الغفران من الله مشروط ب ا ل ت و ب ة من الشرك و ا ل ب ر ا ء ة منه و إ ن ي لغفار لمن تاب أ ي من الشرك وعمل صالحا أ ي أ د ى الفرائض والفرائض نوعان ق ل ب ي ة ك ا ل إ خ ل ا ص لله و ا ل م ح ب ة والخوف والرجاء و ب د ن ي ة ك ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة و م ن أ د ى هذه الفرائض استحق أ ن يغفر الله له ذنوبه و آ م ن ا و ا ل إ ي م ا ن هو توحيد الله كما قال ابن عباس ا ل إ ي م ا ن بالله له ركنان ا ل أ و ل ا ل إ ي م ا ن بوجوده والثاني ا ل إ ي م ا ن بوحدانيته وهذا الثاني وهو ا ل إ ي م ا ن بوحدانيته له ث ل ا ث ة أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن بوحدانيته في ا ل ر ب و ب ي ة فلا رب سواه ولا خالق سواه ولا مالك سواه ولا متصرف سواه ولا سيد سواه ولا مطاع سواه وكل سيد أ و مطاع ف إ ن م ا يستمد سيادته و أ ح ق ي ت ه في ا ل ط ا ع ة من ط ا ع ة الله عز وجل ووحدانيته جل وعلا في ا ل أ ل و ه ي ة فلا معبود إ ل ا هو ولا تؤدى ا ل ط ا ع ة و ا ل ع ب ا د ة والدعاء إ ل ا له سبحانه وتعالى وما عدا ذلك فهو إ ش ر ا ك في ا ل أ ل و ه ي ة اتخذوا احبارهم ورهبانهم أ ر ب ا ب ا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أ م ر و ا الا ليعبدوا إ ل ه ا واحدا لا إ ل ه إ ل ا هو سبحانه عما يشركون فحين اعتقدوا أ ن أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم لهم الحق في التشريع فهذا معنى اتخاذهم أ ر ب ا ب ا وحينما أ ط ا ع و ه م في تبديل شرع الله و ص ر ف ا ل ط ا ع ة ا ل م ط ل ق ة التي هي ع ب ا د ة لغير الله فهذا معنى شرك ه م في ا ل أ ل و ه ي ة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 ثم ا ح ت د ى و آ م ن اي وحد الله في ربوبيته و أ ل و ه ي ت ه وفي اسمائه وصفاته ومعنى توحيد الله في أ س م ا ئ ه وصفاته إ ث ب ا ت كل ما أ ث ب ت ه الله لنفسه من ا ل أ س م ا ء أ و الصفات أ و نفاه عن نفسه من ا ل أ س م ا ء أ و الصفات من غير الحاد سواء كان هذا ا ل إ ل ح ا د تعطيلا أ و تحريفا أ و تمثيلا أ و غير ذلك ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى فادعوه بها و ذ ر ا ل ذ ي ن يلحدون في أ س م ا ئ ه سيجزون ما كانوا يعملون فمن حصل هذا التوحيد آ م ن بالله وادى الفرائض وادى الفرائض واجتنب الشرك فهو حقيق ب أ ن يغفر الله له ذنوبه صغيرها وكبيرها مع ا ل ت و ب ة والاستغفار و إ ن ي لغفار اي كثير ا ل م غ ف ر ة لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وقوله جل وعلا ثم اهتدى ثم هنا للترتيب الخبري اي هذا كقوله تعالى ثم كان من الذين آ م ن و ا وتواصوا بالصبر وتواصوا ب ا ل م ر ح م ة أ ي ثم اهتدى ثم استمر على ذلك ولم يشك حتى أ ت ا ه الموت وهو على ا ل إ ي م ا ن بالله و أ د ا ء الفرائض والشك قد يحدث حتى لخيار الناس إ ل ا أ ن يتداركهم الله عز وجل بلطفه ورحمته كما حدث ل ل ص ح ا ب ة في حروب ا ل ر د ة وكما حدث لهم في يوم ا ل ح د ي ب ي ة لولا أ ن الله تداركهم برحمته ولطفه إ ل ا الصديق رضي الله تعالى عنه و أ ر ض ا ه ف أ ن تستمر على ذلك بلا شك حتى تلقى الله عز وجل هو معنى قوله ثم اهتدى واني لغفار لمن تاب و آ م ن وعمل صالحا ثم اهتدى جعلنا الله و إ ي ا ك م من أ ه ل مغفرته ومن أ ه ل هدايته إ ن ه سميع قريب والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في ا ل ق ر آ ن العظيم ونفعني و إ ي ا ك م بما فيه من ا ل آ ي ا ت والذكر الحكيم أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم